السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم وجعل شردوس مثواي ومثواكم نحن في ليلة الاثنين ليلة العشرين من شهر ذي الحجة من سنة احدى واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة العاشر من الشهر الثامن سنة عشرين 20 والفين من الميلاد وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الرهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ست وميةين بعد الألف من هجرة نبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكنا في الدرس الماضي قد قرأنا في كتاب التوحيد حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير أو كانوا عند سعيد بن جبير فقال سعيد أيكم سمعا صوت البارحة الكوكب الذي انقض فقال حسين أنا ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فقال له سعيد فماذا صنعت قال ارتقيت قال ما حملك على ذلك قال حديث حدثني الشعبي قال وما حدثك الشعبي قال حدثني عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من حمة أو سم من عين أو حمة فقال قد سعيد من أخذ بما قيل لا أو كما قال رضي الله عنه فالشاهد من هذا لما ذكرنا العين وما يتعلق بها وعدتكم أن أستضيف أحد الإخوة في موضوع العين وما يتعلق بها وذلك لكثرتي. ما يقع للناس خاصة في هذا الزمان في هذا الموضوع وأذكركم بحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه كان يغتسل فمر عليه عامر بن ربيعة وكان سهل بن حنيف جميلا أبيض الجسم فلما رآه عامر بن ربيعة قال ما رأيت مثل هذا قط كأنه جلد مخبأ، فسقط سهل ابن حنيف رضي الله عنه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال على يقتل أحدكم أخاه وكان قد غضب صلى الله عليه وسلم ثم أمر عامر بن ربيعة أن يعتسلا لسهل بن حنيف فأخذ الماء ثم صب على سهل بن حنيف. فقام يمشي ليس فيه شيء وهذا دليل على أن العين حق وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق وقال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وفي حديث إنها تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر على كل حال لا نناقش قضية العين من حيث ثبوتها ولكن أحب أن نتكلم عن الأحكام المتعلقة بالعين ونستضيف أخانا الكبير الشيخ أبي عبد الله بدر الفيلكاوي حفظه الله تبارك وتعالى لنستفيد منه في هذا الموضوع موضوع العين وما يترتب على ذلك وفي بداية هذا الموضوع نسأله السؤال الذي ينبغي أن يسأل عن هو ما هي الأمراض التي تصيب الإنسان تفضل بارك الله فيك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا لا معلمتنا أنك أنت الأليم الحكيم لا شك محمد الإنسان يعني الله عز وجل لمن خلق خلق بخلق عجيب وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان سبحان الله وخلق للابتلاء في هذه الدنيا جعل يتحمل كل ما يصيبه من الأمراض والأوجاع والهموم والغموم في هذه الدنيا، فقد تتجمع عليه أكثر من مرض والأمراض التي تصيب الإنسان لا تخلو يعني من أربعة، إما أمراض ضوئية، حسية، وإما أمراض نفسيّة، جروح والكسر اينا وأما أمراض ااا نفسية نعم. تصيب الإنسان وهذا راح نأتي فيها إن شاء الله، نعم. وأما أمراض روحيّة، م. وأما أمراض يعني تدخل فيها نفسية من العيد من الأرواح، نعم. الأمراض العضو كلها لها علاج، نعم. ما جعل الله يعني كابقى صل وسلم داء دا. لجعل له دواء، عرف فأنه صيبة داء دواء بريئة بإذن الله الحمد. نعم الحمد. الام... وكل هذه الأربعة لتصيب الإنسان لهم من يعالجهم لهم من يعالجهم نعم. نعم. فالأمراض العضوية طبعا يعالجها الأطباء جيد. وهي يعني لو رتبناها هي بالمرتبة الأولى تأتي بالنسبة لاقل الأخطاء فيها وكثرتها كذلك وكثرتها طبعا كلها في وبالتالي والسبب يعني قلة اخطاها لأن المتمرس عليها أول شيء المرض بسيط عنده يراه بعينه مثل مكسور في كسر في أشعار في تحاليين وهو صاحب خبرة ما يصير دكتور اللي أخذ له سنين فترة طويلة ممارس وشايف خاطئ و... إذا كان مستشارا قديما تصير اخطاء أقل من غيره الأمراض النفسية نفس الشيء تأتي من بعدها وكذلك الأطباء لهم باعهم يأتي الأمراض ال ال الروحية والأشباح. الأمراض أيضاً لها طبها. لها طبها طبعاً وهم لهم خبرتهم ويخطون الكل يخطئ لكن أخطاءه قليلة. أقلية. نعم وإذا جينا الأمراض الروحية أو الأشباح يسمونها. الأمراض الروحية اللي هي مثل المس مثل الشياطين السحور السحر وغير ما يتعلق فيها والأمراض النفسية كذلك يدخل فيها من العين. أيه. ما يصاب العين وبعض العلماء يدخل العين من ضمن الأمراض روحية. الروحية والنفسية نعم نعم. وهذا أظهر وهذه ألم حق الوضع وهذه المشكلة أبو محمد هي أكثر الأخطاء فيها للمعالجين وش الأسباب والسبب تخ... لأن أول شيء ما تراها أعراضها واضحة يعني ما تبين بشعات ولا بتحاليل صحيح. ولا كذا. تخمين. والشيء الثاني اللي يمارسها قليل الخبرة بعضهم أو كلهم لا. أغلبهم لا ما نقول كلهم لا ليش أغلب. لأن هذه تحتاج أنت الممارسة في العلاج الطيب لازم تيجي لك فيها ممارسة ما تيجي ذي تنزل ساء والممارسة لازم يصير عند هو تتعلمها من ما هو علم منك وأفهم منك, منك. فالأطباء يقعدون سبع سنوات عشر سنوات في الدراسة وهم يخطون هذا سبع سنوات قبل التخصص وأنت هني م... وإنت هن وين عندك المشايخ اللي يعلمونك في الرقى وبالتالي يخمنون يقرأ لما كتب وروح يصير للشيخ ويقعد يقرأ وكذا لازم يصير عن طريق ممارسة عن طريق شيخ ويشوف جدامه وبعدين هو يمارس وشيخ رابه يمارس ابتداء كطالب بالعجب. طالب لازم وبعدين يمارس كمعالج فلذلك فلذلك يبدي تخمين يخمن انه والله مسحور ولا كذا ومو مطلوب من الراقي انه يشخص الحالة مو مطلوب انك تقول هذا في عين ولا هذا في لا مو مطلوب منك ليش لان حتى لا تدخل في دوامة ثانية مرض ثانيه وهو الوهم تقول أنت مسحور هو مسحور مو مطلوب منك الرقية هي شنو عبارة أبو محمد عبارة عن دعاء توسل تتوسل الله عز وجل بيدعاء هذا الرجل نعم أسأل الله العظيم رب الارقان يا شيخ بس آله. طاب ما طاب لكن تقول أنت مسحور هو مو مسحور تقول أنت فيك عين وعبد الله احنا الحين أساس لا لأنه هو شكله متشعب جدا. طبعا. إحنا موضوعنا العين. إيه. لما قال لا لا رقية إلا من عين. إيه. إيه وااا من هذه الأمراض. إيه. من هذه الأمراض راح نأخذ جزء العين. نعم. نتكلم من العين ويدخل معها الحسد لأن العين والحسد واحد. هو ما فارق. بينه إلا من حسد. إيه وااا. فرق طبعا بينهم. راح نتكلم إن شاء الله عنه. وبالتالي لو جئنا حق العين مثل ما تفضلت فيها طبعا ثابتة وحقيقه وموجودة وفيها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة كما قال الله عز وجل بقصة يعقوب نعم لما يعقوب عليه السلام لا تدخل من باب, تدخل من باب ودخل من باب المتفرقة من أنا قالوا المفسرين ابن عباس ومجاهد وغيره قال خشي عليهم العين نعم. لأنهم أصحاب كانت... جمال وهيئة صحيح. وكثرة صحيح. صحيح. وكذلك مثل ما تفضلت. لما الكفار أرادوا أن يذقون النبض صبونا بالعين وأن يكاد الذين كفر زقون كبيب صار. يملأه سمع الله عز وجل حفظ نبيا من العين. كذلك وهو مشري حاسد نيدا حاسف. في نصوص كثيرة من القرآن. نعم. والحديث هو حدث ولا حرج. صحيح بالبخاري وغيره. كما قال صلى الله عليه وسلم مبين خطورة العين. استعيدوا بالله من العين. الله. فإن العين حق. نعم. وأكبر من هذا الحديث أو أعظم يقول صلى الله عليه وسلم العين حق يعني بره. موجودة والحقيقة ولها تأثير نعم. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ما هي العين؟ لما العين يعني نعم. اللي تصيب الناس نعم. اللي. نعم. العين لو جينا حق تعريفاتها طبعا تعرف كثير عند العلماء لا نبي ال الواقعية ما, ي... ما نبي نألف كتاب في نبي الناس تعرف ايه. الآن شنو العين لما تقول حاشته عين نعم. اصابته عين ايه. خلنا أنا عندي تعريف حلو جميل حق ابن القيم ذكر بالزاد جدا جدا لطيف زين يبين يقول عن العين هي عبارة عن سهام ايوه تخرج يعني من نفس العائن أو الحاسد إلى المحسود أو المعين سهام سهام يقول احنا الحين بنعرف شنو قاعد يخرج من عين اي سهام تخرج. قال قد تصيبه تارة وقد تخطئه تارة. نعم. فإن صادفته مكشوف ال السلاح أو مكشوف كذا. يعني مو بتحصل بالك. لا و يعني مو بتحصل. متحصل شو؟ أصاب الأذكار وهذا راح نذكرها. الأدعية. أصابته ولا بد. أثرت الله. به. وإن كان صادفته حذرا شاكيا السلاح متحصن يعني بالأذكار والأدعية. قال لا تؤثر به ولا تنفذ إليه السهام وربما ردت على صاحبها إذ... إذ... إذ... عفوا نبو عبدالله سامحنا أيضا حتى المتحصن بالأذكار ربما يتفاوتون الناس طبعا, طبعا. من يقول الأذكار كلها في من يقول بعضها في من يقولها وهو مؤمن بها في من يقول لا. قلب... قلبه لاهن أيضا تؤثر طبعا طبعا طبعا, طبعاً اللي يحافظ على الأذكار وهذا راح يأتينا إن شاء الله البقاية من العين آه طبعا آه أنت تبدل الأسباب هذه كلها أسباب نعم وتترك الأمر بيد الله أزارك. أقصد يعني حتى, حتى حتى اللي يقول الأذكار ممكن هذا صار. إنسان قوي وهذا إنسان ضعيف طبعا لكن كلما تحصن كلما كانت العين أبعد عنه الله كلما كانت العين يعني نقول حق الناس رسالة تخافون طبعا اذا تم تحصر بعد الله السبب الامر الله. إن شاء لان كلها داخله بارادته سبحانه وتعالى كيف, كيف الله خل... طبعا لما تقول سهام خلنا بعض العلماء يقول سهام بن حجر يقول هو استحسان خلنا أعطيك حادثة حلوة جميلة حادثة جميلة جدا عشان نعرف شون شيخنا شيخ أبو يوسف عبد الرحمن عبد الصمد وهذا في أول ثمانية سنة تعلمت على إيديه أي وعشت مع سنين جميلة جدا في هذا الموضوع طبعا هو يحدثني مباشرة, هو يحدثني مباشرة عن حادثة وقعت له في العين طبعا الشيخ ياته فترة في درس طبعا درس الثانوي واصبح مدرس يدرس فيها في الرياض يدرس في الرياض حتى فتحت الجامعة في المدينة ورح التحق فيها بعدين نعم أثناء وجوده في المدينة في, في الرياض عفوا عندهم جارة سعودية اسمها رقية هذه ما جي بعيال وبالتالي عينها حارة وخاصة اللي عندهم عيال لذلك مشهور عندهم بالحي من تيروا غي قعياتكم خشوا عيالكم خشوا عيالكم وعشان يعني أخفوهم إيه خوف وبالتالي ما في مكواة نسمعونا <تصفيق> <تصفيق> وبالتالي الشيخ على فكرة شيخ أبو يوسف اليوم أنا محدث ولده رحيمكم قاعد يسمعني ولده يوسف يعني والدته أم يوسف رحمة الله عليها كانت كريمة مثل زوجها الشيخ فبابها مفتوح ذلك ما يحبوا يستقبلون رغيان وذيا كفوا عيالهم خشواهم على أما هي بابها مفتوح معنهم استقبالية يعني متوكل على اللازم. الله عز وجل أما هي بابها على الله عز وجل فإصابة منها فيحملها على كلام ولدها ولدها اليوم يوسف يقول اثنين أو ثلاثة ماتوا من أبناء, أبو, من يوسف. من أبناء أبو يوسف من أبناء يوسف يوسف وأسمائهم يوسف والشيخ مصر إنه يسمي على اسم أبوه يوسف تقول اثنين وثلاثه ماتوا وعاش فيهم طبعا هذا يوسف اخونا ولده الحادث يقول شلون الشيخ الله يحفظك زوجته سقطت او مات ولدها او كذا دشت المشفى قعدت لها ايام وثم طلعت ويوم طلعت زارتها رقيه شاهد اللي هي عائلها فيات تزورها فطرقت عليها الباب وفتحت لها الباب فلما شافتها قالت لها تي شكلك ال أنا طالع من المستشفى ممكن ما فيش والله أكبر يعني ما في صحتك عافية تشمل وين مم بين على زين فتقول الآن هني شاهد فتقول خرج نور من عينها مثل ليت السيارة الشافه تقول هي ويوسف يوسف والحال وبعدها ما أدري عندي أغمى عليها وطاحت رأيت دورا إيه سقط طبعا سكرت الباب رقية والشيخ لما نيجي طق الباب ويادرنز زوجته داخل ما افتاحت وما عنده مفتاح يقول نطيت الحين الشيخ يقول لي السور يقول أنا يقول يوم طبعيته ولا أشوف زوجتي تتابع طايحة وبيدامها بكذا وخذها بس كذا ويوم صح قال شفيش قالت الموضوع كذا كذا بسبب رقية لاحظ عرفنا السعة فهذا هني هني عفني تقول نور بعض ال العيونهم حارين بعضهم يقول لك أنا إذا بيصيب واحد يقول أشعر بحرارة بعيني هو يقول. إيه. أبو محمد خلني أشوف الطب شوية. شو يقول. يقول؟ طبعاً أجرت جداً جدا عدة اختبارات وكذا للبحث على الموضوع أنا ما بيتكلم عن ال ال العالم الإسلامي العربي. خلني هو بأوروبا. أوربيين الآن يثبتون العين. م. منهم يعني استحضرني الدكتور راون بريطاني سوى تجارب كلها عن العين. يقول العين إذا الإنسان يعني نظر بت بت نعم بي بي بي بي بي بي يقول تخرج هناك خلايا من عينه يسميها خلايا الخميرة أو كذا مؤسمنا يقول هذه تصيب من أمامها يقول مثل الشعل بالنفسيجية تصيب النبات والإنسان والحيوان يقول هذه كذلك. أمنت بالله. هذا هذا طقطب نفسه. إيه إيه. وبالتالي العين. كابن قيم إن. إيه. من. إيه, من إيه. سهام. إيه وإحنا بالذبذب العلمي في في في الشريعة في الدين ما في دليل يبين لنا شون تخرج العين أو شنو تأثيرها. ما تجنب. نؤمن فيها. ما تجنب. هل هو نور نفسه. هل هو سهام هل هو ما. كلام لأهل العلم. أشعة يعني... تطلع بس لها تأثير. لها تأثير وامح تصيب وامح تصيب الإنسان ومثل ما قلنا كلها داير على أمر الله سبحانه وتعالى طيب ما هي أنواع العين أنواع العين العين من, حقها من ناحية مصدرها نوعين عين إنسية وعين جنية حتى الجان حتى الجان كما قال من القيم لأنا لا نذكره الإنسية تخرج من الإنس مثل ما اتفضلت كحديث عامر بن عربية على ما يقتل أحدكم أخاه كذلك الإنسية الجن استدلوا فيها العلماء كالخطابي وابن عياض وغيره من العلماء لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة في بيتها لراعي جارية سفعت الوجه يعني وجهها أصفر وإحنا بين عنها مريض قال استرقوا لها فإن بها النظرة قالوا العلماء النظرة هالخطابي وغيره قال هي مصدرها من الجن من الجن هذا إذن نظرنا نوع أنواع الاحتمال طبعا كل شيء كلام الخطابي حديث الرسول ليس صريح الجن طبعا الجن مكلفين مثلنا نعم مثلنا بضع بالعبادة والطاعة وما يحدث عندهم ما يستبعد صحيح ما يستبعد بس المشكلة إذا كان جني صابك بالعين شو تطلعها تاخذ وضوء يبي <تصفيق> <تصفيق> يصلي المهم أيه. هذا إذا من جهة المصدر أيه. أما لو ينحى أنواع العين من ناحية التأثير بسؤالك لها خمسة تأثيرات أنواعها خمسة خمسة ها طبعاً صنفوها العلماء من النصوص مأخوذة ها اللي هي أولها وأخطرها العين القاتلة العين, العين القاتلة. القاتلة العين القاتلة أبو محمد ممكن تصيب الإنسان الحاسد أو العائن ويسرع في الحال ويموت في الحال. الحاسد ولا المحسود؟ لا الحاسد الحاصد أو العائن يصيب المعين أو المحسود فيسقط صريعا ويموت في الحال أو يموت بعد يوم يومين سنة يموت. يموت بالله هذا قاتل قاتل. أضربك ممتاز. عفوا أبو عبد الله. بس من ناحي شرعية. من ناحي شرعية. كيف يثبت كيف يثبت أن هذا قاتل؟ النصوص طبعا جاءت هذا الكلام ما أخذ من النصوص من العلماء لا لا أقصد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مم. العين تدخل الرجل القبر تدخل الرجل القبر صحيح يعني ميت والجمل القدر يعني حتى تصيب الحيوان تصيب النبات تصيب الجمادات أدرى مستقص Dana أنا, أنا كقاضي أه. أه. هل أقتل هذا الذي قتل؟ لا قتله؟ القاضي هذا هو آخر. لذلك قالوا العلماء يعني عقوبة الحاسد ما هي فيها تعزيز وكذا لأنه ما لها دليل. لكن عقوبته وين؟ عند الله. عند الله سواه. الله. يعني لأن هذا شيء قلبي من الداخل. إذا خلنا نرجع النوع الأول. النوع القاتل. يوصل القتل. قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تدافنتم به من العين. أعوذ بالله. يعني أكثر ما تاكم يموتوا من العين. أعوذ بالله. يعني الداء الكثرة. طبعاً. طبعا وهذا مساله خطيرة ابو عبد الله ما يمكن نطلع شوي تفضل طيب ليش يحسد هذا جاينا نخلي الحسد اخر شيء نتكلم نتكلم ما في مشكله اذا النوع الثاني العين طبعا اذا عرفنا العين القاتله هناك. هناك العين المعطلة معطله معطله المعطله يعني تعطل العضو عن وظيفته اشله اشله الشبه يعني ما يقوم في وظيفته مثلا انسان قوي حاد النظر مثلا صابوه بعين ما قام يشوف مثل العم متكلم ما قام يحكي فلما راح يوا مثل ما راح قطبيب يجي فحصه قال له ما كل شيء شبكية كل شيء تمام طيب ليش ما أشوف تعطلت من العين آمين في الله نفس ما تفضلت صوته جميل هذا صارت في الشيخ اللي يقرأ في شو اسمه اللي في المدينة سابقا سابقاً مديفي لا لا لا مو من القراء من الرقات المشرف العمري المشرف العمري.المشرف المشرف هذا شون دش صار شيء خيجرة؟ كان خطيبه وهو مسيط قباء. وأثناء الخط وصوت جوهري كانوا صيبونا قطع صوت نهائيا والله عالج من شمال ما في فائدة. آه بعدين قام يعالج. عرف قالوا ترى هذا من العين عالج نفسه طاف فبدأ يدش في عالم العين. زين هذه العين المعطيلة. هناك العين الله يحفظك وهي العين الممرضة. زين عفوا. هذا القاتل خلاص مات. المشلة طبعًا والمعبلة طبعا الموت ما يأتي بالحال ممكن بالحال ممكن, ممكن يوم بعد يوم بعد يومين بعد سنة لكن يبه أعطيك مثال إيه؟ حي صار معاي طبعا أي صبعا في مباراة عندنا في الكويت السلة مدريد أنا ما عارفها السوالف وكانت نهائية بين القادسية نادي القادسية ونادي ثاني ما عارف هذا اللاعب تميز بهاللعبة وجمهور بالصالة والدنيا تميز باللعبة يعني أبدأ زين. بعد المباراة وخذوا كاسهم اللي هو نادقاسيه، بعدها حس في عوار في قلبه هيجات العين من الجمهور. حمد حس في شيء فيه فأخوه جاب لي إيه. شف يقول حس بعوار مثل مسمار في قلبي. طرنا عليه يومين يوم, يوم يومين لا تزيد حالته تزيد قمت أجيله البيت صار مثل الشايب نقرأ عليه لا. وراح المستشفى. ما طبعا ماكو شيء ما في قلب سليم بعد سنة مات. الله يرحمه. عتل عتل. لا هاتي هذه هي لا عمرك عبد الله عندها كثير عشان نخلص. لا ايه لا هذه يعني إذا شوفي منها يرد يشوف طبيعي هذه تنفع معها الرقية ما ينفع معها حبب لو حط وأدوية وهو مدري لا ما, ما, ما عندهم شي معاكم ماكو لكن هذا مجرد ما ترقي يرد طالع امين في عليه على طول ترد ثالثه ها... الثالثة اللي هي الممرضة العين الممرضة يعني سبب مرض سبب مرض أو متلفة خلنا نقول عنها أحسن إنها متلفة تتلف العضو مو بس عطلة لا سبب له مشكلة مثل خلنا نرد على موضوعنا واحد عينه مثل ما قلنا يشوف أو جميل عينه صابوا بالعين قام ما يشوف راح الطبيب قال أنت الشبكية رايحة آه أتلفه. أتلفه. الأول قيل صار عندنا صار, صار, صار عندنا حمى مرضية مرض يعني. العين وعندنا مرض عضوي يعني حتى لو تقرأ عليه من العين عندنا مشكلة لازم يعالج عندنا طبّة فأكثر هذه الأمراض شوفها مو كلها على بالك أكثرها سببها العين لكن تبارك ولكن ما نعول إن نقول كل مرض سبب عين لأ ولا نقول هذه الأمراض مو من سبب العين لا. ما بين الإفراط تعديل إيه لا أفراد ولا تفريط في المسألة لكن هذه الأمراض السب العين منعم تسبب مرض سبب مرض هنيكم التتلف هذا سمونا تعرفه اللي بعدها السببية هاي الرابعة العين السببية السببية يعني أصيب بالعين بسبب سبب يعني تميز بشيء واضح؟ يعني مثل هذا اللاعب اللي قلت عنه مثلاً اللاعب تميز وأصيب فيها مثل انسان يضحك ما شاء الله ضحكه متميز صبوه بالعين قام يكله هل نقول مثلا لا تظهر كل اللي عندك حق الناس الحين احنا من العلاج اكتم اكتم لا احنا مو علاج قبل ما تصاب اي الوقايه قبل ما يصاب الوقايه ما يصاب يعني آه. الحين عندنا اللي يروحون السوق مثلا مع ريايلهم الحريم مثلا كذا تصور الروح بتاع شلون تصور هذا بيتي بيتكلم عنها شيء يا اذا نقطة إن شاء الله بس هذه يعني سببيه اثر كذا طبعًا, طبعًا, طبعًا, طبعًا, طبعًا, طبعا في ناس مشاكين مقدمين يطلعون يعطونهم نعم ان النبي أمرك انك تكتم نعم وانت تروح تفضح نفسك ليش استعينوا على قضاء احوائجكم بالكتمان على, على على ضعفي على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم هذه عثمان رضي الله عنه نعم. دخل على بيت غراء جارية أو ولد مليح جميل، فقال دسمو نوني نونيته حتى لا تصيبه العين، شوف شوف. الله. دسمو التدسيم السواد اللي في تحت الجدر، وطبخون قبل ما أكون غاز، حطوا، فيصير قاعته كلها سودا سنون نحن نسوي، فيقول اخذوا السنون هذا، ودسوا حطوا له لا صير عاجد النونة. قال <تصفيق> نونيته اللي إحنا نسميها القمازة. قمازتين قماستين. إيه. دسموا نونيته يعني وجهها سخلو اسود إحنا نقول عاقد النونة. هي النونة. لعفوا. دسموا ليش عشان يقول لا تصيبه العين يقول هذا ولا جميل. واو. وخاصة واو. إن الولد ما هو عنده سلاح. ما مسلح ولا تكار وهذا اللي صيب أولاد الناس مثل ما تفضل بالتصوير، غيية. مثل التصوير. لا لا، يصور <تصفيق> ولده هو عند ما شاء الله موهبة أو جميل أو كلام آه. يتكلم أو بنفسه، ويصور ينزح أو يدخله بالدوام عند الرجال، شوف ولدي أو شو؟ كان يقول يلا من يصيبه بالعين؟ الله. طيب الولد مكشوف ما هو تحصن؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو سوي حق الحسن والحسين؟ كان يضع يده على رأسهم. عودكما بكلمات الله أتام ومن كل شيطان وهم كل كلام. يلا هذا في البداية. إذا بيدخلهم مكان حتى الناس لا لا أقول أقول هذا كان في البداية حتى أنا زلت موعودة أنا إيه هذا راح نجيه إذا عرفنا الرابعة السببية الأخيرة العارضة العين العارضة أو الإعجاب الإعجاب فالإنسان ممكن يعجب في سيارة يصيبها تنتلف حتى لو سيارته حتى لو سيارته أوه على سلفه ساعته يعني. ممكن يعني ممكن يصيب نفسه الإنسان ممكن يصيب نفسه يصيب عياله يصيب يصيب نفسه ت على قاعد أتذكرني في شغلات حلوة المناوي رحمه الله يتكلم عن سليمان عبد الملك م. معروف من, من التاسع تقريبا هو من الأغلب طبعا شاب رأى طبعا معروف عنه سليمان صاحب عين. ايه. صاحب عين ايه. صاحب عين. ايه. في المنظرة المرآت قاعد يشوف نفسه وقام يعد الخلفاء اللي قبله قال أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان نبي وأما أبو بكر فهو الصديق وأما عمر فهو الفاروق وأما عثمان فهو الحبيب وأما معاوية قال فهو الحليم وأما يزيد فهو الصبور ما ذكر عليا لا ما ذكر عليا وأما يزيد فقال هو الصبور وأما عبد الملك فهو سهائس صاحب سياسة وأما الوليد اللي قبله هو جبار وأنا الملك الشاب يع طال مظغ وأنا الملك الشاب ما دار شهر يقول منافه مات الله صاب نفسه الأصمعي الأصمعي يقول جلس مع عائن مشهور بالعين فسمع صوت من وراء الحائط اجلك الله إنسان يبول قال أشر الشخب هذا الشخب يعني صوت الصوت البول صوت البول فقالوا لا الا رسلك هذا ابنك وقال وانقطع ظهره خلاص راح قالوا لا هو نبشرك هو في خير قال لن يبول ابدا ولم وما بال ابدا لما مات بولته عطوا ولده حصلت أنا حدثوني عن امرأة يعني مسوية حفلة لبنتها نعم وبنتها نازلة من الدري أمام الناس وكذا كذي فيوم شافتها فز قلبها على بنتها جمالها وكذا م. م. فسقطت البنت نعم صحيح صحيح إذن ممكن تأتي من القريب؟ إبراهيم إبراهيم الحازم الشيخ معروف في السعودية معروف, معروف. يقول من القصص اللي يرويها يقول واحد حاط ولده حفظنا جميل، وشعره فيمسح على شعره يقول عن ولده شعرك ما شاء الله ناعما بينما أنا شعري خشن فسقط شعره ما قال يقول ما, يقول ما شاء الله ما قال ما شاء الله ما قال لا لا نقول ما شاء الله لا لا لو ما صار الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى حدكم شيء يعجبه بل ما شاء الله تبارك الله ولو ولو دخلت جنتك قولته ما شاء الله. الله قال أيه. لم يضره شوف الحديث. على قال ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. لم يضره. هذا راح نتكلم عنه يا شباب. زي الوقاية من العين ما شاء الله. إذا نعرفنا الحين هذه. الخمسة. يعني. الخمسة. الوقاية من العين أولها مثل ما قلنا الإنسان يتسلح وأقوى تسليح المعوذات. المعوذات. مثل ما قال أبو سعيد مع الله الله واحد. طيب ثلاث مرات ولا ما واجه. جاي. إيه جايك. يلا. مع آه أبو سعيد الخدري نعم. يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من الجان وعين الإنسان بال كان يتعود من الجان ومن عين الإنسان فلما نزلت عليه المعوذتان اكتفى بهما وترك ما سواهما اللي يعوذوك ان كانت له من كل شيطان وهم بالمعلمات اي تاكلها لا كان كانت تسلح يعني بعده بس يوم نزلت علي يعني لقوته اكتفى بهما وانت لو شوف قل هو واحد ولا ضرب له ايش قدر يقرا الانسان باليوم صباح ثلاثا مساء ثلاثا بعد كل صلاة مرة عند النوم مع المسح من النفس ف فلذلك هي من اقوى ما يتحصن فيه الانسان من العين من السحر اكثر من قراءه طبعا طبعا طبعا نعم. نعم. هذا واحد اثنين يتسلح بأذكار اليوم والليلة هذا اكبر حصر حلو. لا تسهل فيها لا تسهل الامر الرابع لحظة لحظة. دام يتسلح بأذكاره اليوم والليلة متى يقوله عشان يكون تحصن آه. طبعا الصباح من بعد أول ما يأذن الفجر الثاني طبعا دخل دخل الفجر يقل. يعني قضي يعني حرص بأول الصباح وأول المساء طبعا طبعا كل ما وذا حتى أول ما يذكر هيقولها يعني يبتشر حتى لو شرقة الشمس ما قالها يقولها إذا تذكر لا يهلم أما للمساء طبعا تبدأ من يعني بعصرات العصر نعم متنازل. متنازل. متنازل. متنازل حتى لو غربت الشمس ما قالها نسا يقولها قولها ما يتركها لا تتركها زين الأذكار بعد الأذكار آه كذلك آه من التحصن إن الوقاية من العين إن الإنسان يعني يبرك يذكر الله سبحانه وتعالى إذا شاف شيء يعجبه ما شاء الله تبارك حتى رأي هو رأي لا رأي. يصيب ها حتى هو لا يصيب حتى, حتى لو مو معروف حتى لو مو معروف فدايم نذكر الله منها كذلك أبو محمد يقضي حوائجه بالكتمان لا يظهرها هل قلنا لأن صاحب إيه صاحب نعمه محسود فلا تقول أنا كذا ولدي تفوق ولدي ما شاء الله وتحط له حفلة وتصور فيه ودز وتتفاخر أنا, أنا سعيد مع زوجي أنا سعيد مع هالي الله يفتح لك أنا نجحت أنا كذا, أنا في في على أنا كذا. فصاحب نعمه اكتب اكتب أكتم كثر ما فيك حتى لا تشو الناس ما ما ترحم الله حسنا. هذه من الوقاية من العين كذلك إذا عرف صاحب العين نحش لا تجالس صاحب العين آه. كما قال الأقاض عياد يقول كثر ما تجنبه حتى لا تحوشك طشارة هو إذا تعرف يعني إذا في إنسان مشهور بالعين وكذا أو يعني أم يوسف الله يرحمه ما تجنبت رقية وكان <تصفيق> الضحية لأنه <تصفيق> <الطحية تصفيق> ثلاثة ماتوا منها لا إله شيء نعم والله كان يتجنبونها أيوه معهم حق فالتجنب معهم حق لأن لأ هذه مشهورة ما يقول واحد أنا متصلح أذكر صباح المسامة حتى ولو حتى ولو حتى ولو لا لا تتمنى الشر يعني أنا معروف هذا وتتمنى ولقاء العدو نعم حسن يعني هذا الإنسان معروف مشهور عن عينه حاره ليش أجلس معنا؟ يعني الآن جات مجد دخل واحد معروف عينه حاره مع السلامة. إيه والله يفتح لك. الله يفتح. أنا كذلك إذا عرف صاحب العين أو الحاسد هذا عفوا العائن عينه مشهور بين الناس حاول كذلك تحسن إليه. مثل الفقير مثل الغالي شو نحسن للفقير؟ حتى لو عنده. تدرس عينه. ليش؟ لأن الحاسد أناني كليبي. كليبي الشيء. حسب الحسد. فبالتالي ترس عينها طيب أبو عبدالله شو يعرف الإنسان أنه محسول أو أنه معيون عفوا يعرف العراض العراض, العراض يعينها دي. المهم عرفنا الوقاية الوقاية منها أنه يتجنب أنه يوخر عنه يترس عينها التقوى الله التوبة أي امور كلها تقي الإنسان من كذا شنو أنه عفوا كيف يعرف الإنسان أنه معيون أنه أصيل بالعين أيوه. هل هناك عراض طبعا كل الأمراض هذه اللي ذكرناها سابقا العضوية النفسية الروحية كلهم لهم أعراض والأعراض قد يكون العراض مشتركة بينهم وقد كل واحدة تنفرد بأعراض معينة أضرب لك مثال لو إنسان مثلا في صداع صداع هذا مرض مشترك قد يكون سبب مرض عضوي واحد مع جيوب يسمى صداع قد يكون نفسي مع اكتئاب مع اكتئاب وضيغة وكذا سبب الصداع قد يكون معامس شيطان او سحر وكذا يسبب له صداع. قد يكون معيون صاب هذا يسبب له صداع. فهذا من علامات قد تكون مشتركة. يعني ما أخذ انا اقول له كل واحد في صداع أقول له العرض نفسه يدل على أكثر من مره أيوة. لكن هناك في أعراض خاصة حق العين. واضح معاي. إزاي عطه يا أخوان؟ مثال انسان تشوفه نحيف. مهما اكل ما. معاي. مصفر الوجه. بس بالك أنا قلت لك ممكن الأعراض مش مشتركة، ممكن سبب مرار عضوي يفقر دم في شيء. طبعاً إحنا نتكلم هذا بعد ما يفحص وتأكد وقالوا لا طبعاً ما فيك شيء. هنا يتجه إلى. قد يكون الله يحفظ كثير التثاؤب مطبيعي. هذه علامات العين. كذلك البكاء من غير سبب. هذه من علامات بعضهم يقول أنا التثاب إذا قرأت القرآن لا إذا كان تعبان لا لا لا إذا بس أقرأ القرآن لا إحنا نتكلم كثير التثاب لكل دقيقة ثواب كل دقيقة, دقيقة سواء قرأ قران ولا غيره ولا مطيري قد يكون من شيطان أحيانا ترى حق القرآن هو يعني في مشترك أنا قلت لك منها كذلك الضيقة نعم نفس نفس عوار القلب دقات القلب السريعة قد يكون الله يحفظك رعشة في ف كثير تقيء تجشع كثير ما يقعد في وظيفة معينة كل يوم يغير وظيفته سببها العين يفصل من كل شغله يدش وين ما يروح كلها مفصول مفصول من عمله سببها العين ساكنة بعين بس هناك حتى لو ما كان متميز يعني تميز ظاهر هل في ناس تحسد على أقل شيء. يعني هل هل الذي يصاب بالعين هو المتميز ولا أيضا ممكن يصاب الإنسان العادي؟ العادي ممكن ممكن ممكن ممكن. ممكن بس دائما صاحب العين ما يصير إنسان إلا في شيء أعجب فيه. لازم فيها أعجاب. ما تيل عن شيء. يلفت ألفت انتباه. ألفت انتباه. لذلك هي لها أعراض يعني مثل ما قلنا لها أعراض كثيرة من أبرز أعراضها إنه يتغير حال بالحال. بسرعة بالعكس مثال إنسان هذا حادثة صارت معي مثلا أعطيك مثال واحد من أقربائي لا. من أرحامي تصلت عليه زوج توهم زوج تصير قالت الحق ترى فلان صار الأسبوعين كله بأتشي ما يطلع من البيت كله بأتشي لا. ليش يبشي قالت ماكو سبب بس قاعد يبكي ما يبعحاتش الناس وكذا يأتي فلان سلمت عليه قال لي والله قال من مين بديت بدايتها بداية أي يوم وين كنت قاعد قال بدوانية جاري إنزين تتهم أحد عينه حارة قالوا صاحب الدوانية صاحب الدوانية قال وصاحب دوانيه صحيح بدوانيه قال أنا هذا وضحت قلت بس وجبناه وهذه بعدين نذكرها إن شاء الله وخذينا منه وضوء لا مو بعدين تذكرها الحين لإن أنا الحين لك عن علاج العين عطنا علاج العين هذا علاج يلا عطنا شون عالجته فا على طول طبعًا تتدشله بحكمة يعني تتلقي معه فأنت ما تروح تقول أن تصرف تبعين وتسك كذا كذا تجلس معه لو تقول أصرفت العين يقول لا لا ما راح يرضى ما حد يرضى أن تقول عني عار وأن أنا حاسد ولا أنا حسود ما حد يرضى فقلت له ترى فلان اللي صير اللي كان عندكم وطلع وذاك اليوم نعفس علينا والظاهر اسمح الله واحد فزت قلبه ولا شيء فأنا أبي كل اللي بالدوانيه أخذ وضوهم Oh. وقلت خلني أبدأ في راع الدواني أولهم اللي هو أنت شذي جبناك بس أسمع إحنا ما نتهمك بشيء بوتر رجال بصلّي خايف الله وذاكر الله لكن لا سمح الله يمكن فزنا يمكن مو منك من غيرك بس أقتنى وضو وكذا مو منك بأخذ من غيرك لما نوصل قال لي تفضل حاضر ولا يهمك إيش و... ما سويت اسمه في ودأ وعيتهم قبل ويعايسي <تصفيق> <تصفيق> الشهادة من هذا أول ما خدنا وضو صبينا عليه الماء على طول بره بإذن الله آمين شو هنا بالحال صار أسبوعين. إذا إذا هذا علاج. شلون تأخذ من موضوع؟ العلاج العين. خلنا ت... شو... طريقة الأخذ من موضوع. خلنا العلاج. علاج العين يتفاوت إما إني أنا عارف صاحب العين كان يكون مشهور مثله. أو اللي ما عارفه. واضح. أفضل أفضل. يعني. جاي شو... شو... أنا... جايك. ألا. إما إني أنا كنت عارف صاحب العين. عرفت مصدره هذا الحين اللي صابني. أو ما عارفه مثل اللي قلنا لاعب ب, ب... ب... ب... ب... وين نطلع؟ جميل. أه. إذا ما نعرفه ما عندنا إلا الرقية، مهون نطلع بينها الماء ما نعرف، فما صح. عندنا إلا الرقية. لكن إذا نعرفه لا في طرق. جميل. نبدأ فيها من الأعلى للأسفل. أفضل شيء حقه هو الاقتصال حنا نبي شون نعرفه؟ آه ش شو أنت بتعرفه؟ أما يكون هو مشهور. فلان هذا مشهور عينه حار ممتاز. أو وأما أن يكون في الجلسة اللي قاعدة تتكلم. بكلمة قالها. قاله طح أو واحد دائما معجب فيك يطالع دائمًا يقول أنت وفique وأنت وأنت يمدع, يمدع, خلاص يمدع خلاص حتى لو لم يكن مشورًا لذلك النبي سلم عن عامر يوم عن ما قال تتهمون بأحد شوف أيه شوف أيه قال عام من قال على طول صح حتى لو لم يكن مشهورا بالعين حتى لو مشهور.إلا نجد قبل قيام ممكن يحسد نفسه ممكن لا أو ممكن ولده.وممكن إنسان مو مشهور إنه صاحب عين بشاف شيء أعجبه مثل عامر عامر ترى مو مو عامل بالربيعة.نعم.مو مشهور بالعين لكن وافقت.إيه وافقت لأن شاف شيء جميل عجبه قال هالكلمة بدون ذكر الله أوقع أوقع.تم.أيه أو نعم يعني مو شرط إن كل مو كسر إنسان كاثر.إذا العلاج الأول أول علاج إذا نعرفه الغسل لذلك ربيعة جاءت في رواية أمره من يقتسل له. يغتسل يعني تسبح غسل ال ال أو يتوضأ غسل ال الجمعة غسل العيدين غسل عادي حط تحت طشت أيوه ويقعد فيه ويغتسل أول شيء يبدأ طبعا إياه ويغسل الوضوء وبعدين أصول شعره بعدين جنب اليمين جنب الأيسر كله بالطش طيب في بعض الروايات يتوضأ له جاهد جاهد أو شيء لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا استغسلتم فاغسلوا إذا واحد طلب منك الغسل نفذ هذا أمر مقصود الاغتسال وليس الوضوء ال الاغتسال فتاخذ هذا الماء بعد ما يروح العائن اللي اغتسل في الماء ونيجي حق المعين المصاب زين وتاخذه يوقف يعطيك ظهره انت من وراه طبعاً مقطي عورته ها وتصب عليه مراسة من فوق الماء هذا اللي تسبح فيه للحاسد ويسبح فيه يقوم بالحال بالحال يا ابو محمد بالحال واضح احنا كثير مجربينها يعني بس خلاص ما نقدر ناخذ الغسل عندنا النوع الثاني اللي هو الوضوء جميل تمام حماس في <تصفيق> يتوضّب طشت. الوضوء لطريقين. الوضوء العادي. وضوء الصلاة في معون وناخذ المعون هذا لتوظّفه ونصبه نصب طريقه. الطريقة الثانية لمعليها جماهير العلماء اللي هي حديث ربيعة والمستند عندنا. عمرو بن ربيعة. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتوني بقدح ما؟ وقال توضّع. زيادة على الوضوء قال فغسل ركبتيه. بالماء نفسه يعني نحط الماء الحين الان يا جماعه هذه مو من اعضاء الوضوء اي احنا زدت بنزيد زيعتين الحين على الوضوء اي نجيب إحنا الماعون اي مون ماء ها ونقول له اغرف منه اغسل ايدك ويطيح فيه ويتمضمض طبعا بالماء احنا لا بلا اثار الحين فيتمضمض ويستنشق بالماء هذا ما يكتبه كله داخل باليناء ها ايه ايه وبعد ما قصر رجله خلص ناخذ من الماء هو ياخذ من الغرفة يغرف من الماء اللي مستعمل ويغسل الركبتين تب الكاميرا أنا ما عندي ماء ناعدة تب تشوف تشوف مثل هذه ركبتي يأخذ الماء ويغسل الركبة هكذا أيوة يبدأ باليمين ثم يغرف باليسار الركبة الثانية باليسار بس يغرف فيه وزيادة ثانية على الوضوء وأطارف إزاره اختلف أحسن. العلماء شون طارف إزاره شرح لنا شيخ نبو يوسف رحمه الله عليه أه. بصمت قال يأخذ هذا إزاره من الداخل يأخذ من الماء المستعمل ويرش دار بداره رش البيضة. رش ومقسيل وإذا مره فستانها اللابسته اللابستها ونأخذ هنا خلاص لزدنا زيادتين اللي هو الركبة مع الإزار ثم نأخذ الماء واستحسن العلماء هذا اللي هو طبعا هذا الرواية الزهري كلها معهم اللي هو النووي وجماهير العلماء على أن هذه أفضل طريقة زينبو عبد الله لو يعني بعض الناس يقول لك ماشي أنا أخذ من وضوءه بس ما بياخذ من مضمته واستنشاقه واستنثارة في الماء يعني يقول خليه يستنثر والمضم بره لكن أخذ باجي اللي أصاب جسده ممكن أنت ما راح تشربه وين كم لو لو لو كري... تسبح لو, لو كريها البعض هالكيمش ما في مشكلة بس الأفضل الأفضل إنك كل طبع كما جاء بالحديث وكذلك لقول عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يؤمر العائن بالوضوء يؤمر نعم كان يومر العائل وبالوضوء لا يستغسل به المعين كانت تقول يعني عايز. يأتي ولي الأمر مثلا يجبره إجبارا حتى إذا رفض م. إيه حد الآن معنا لنعرف صاحب العين اللي يراضي إيه نعم م. ما أعطانا غسلة ولا أعطانا شنو م. م. م. طبعا وضوء ممكن إذا ما رضى نقدر نحتال عليه طبعا إذا تتكلم تقدر تقنعه ما تقدر تجيب من اللي يقنعه اللي يحترم إذا الولد جيبه أبوه مثلا م. م. م. ما قدر نحتال سولك أي حيلة مثلا تعزمهم عزيمة ووقت الصلاة صب وضوحها كل واحد حط له كذا وثيب عادل تلقاص ده ما حصلنا وضوء ولا غسل ما حصلنا ما حصلنا يقول الشيخ بن باس بن عتيبين بن جبري كبار العلماء خذ من أثره من أثر هذا العالح نحن نقول حدان عار فينا هو إذا عرفنا هذا طبعا أو, أو أغلب ظننا فيه هو ما شوناه من أثره الأثر اما الشيء داخلي يعني بقايا مثلًا ماء شارب من شرب الماء من الماء, من الماء, الماء, الماء وضع وضع أو شاي أو عصير أو قهوة أو أو غيره واضح؟ يشرب أو تضعه فيه ناوي يختسل فيه أكثر لما يقول دائمًا يختسل بالأثر ما قدر نتحصل شيء منه نأخذ شيء مستعمل منه ثوبه طاقيته طاقية, طاقية قطرته السلوالا فانيلتا أيش بس يكون شيء مستعمل في أثر فيه هذا من رحمة الله أن علاجها أثر الله. العائل لازم في أثر لو شيء بسيط طيب أنا خلو خذيت مثلًا الطاقية والشماق على هذا مستعمل شو سوو فيهم تيب معون في ماء وتحطه بالماء بس لا شيء شيء مو بصابون بس بالماء عادي تعصروا وخلاص وتاخد الماء ونسبحه في مينورات على طول هذا ما قدرنا نأخذ منه شيء خذ آثاره بصماته بعد تصل مؤثرة يعني مسك, مسك يدّة الباب مسّت الباب س سيارتها مسّت غيرها أي شيء يمسك كميدة إيه نعم بس إيشون آخذها طبعا آخذ خرجة فوطة صغيرة مثلاً وفيها ماء شوي يعصرها ويجي أول ما أشوفه مسك اليدّة وراح على طول تمسحها واحد قال دوست القدم دوست القدم هذي جربتها أنا أحد الأخوات أصابوها بعين كله ترجيع كله ترجيع ترجيع ما يوقف ده سنتين ما خلت مكان في العلاج ما فيه تتهمون أحد قالوا جارنا جيبوا لنا ما قال بيننا بين عداوة ما نقدر نا نأخذ شيء ولا تقي كلمونا ولا نكلمه قلت بس خسوا معه طريقة الأثر وفعلا يا ابو الخروج وبدشته من البيت يوم بدش البيت بس مسحوا الارضية ما توه خطواته بعد ما دش طبعا هو حطيناها بالماء من المعمون قسلناها قسمنا قسلنا. ولا ترجع ولا ترجع في بعد شيء أي نعم هذه طبعا حلاجات. ما قدرنا ما عرفنا نرجع إلى الرقياء رقي آخر شيء آخر, اخر شيء والرقي عاد إحنا تضبط ولما تضبط معك على قوة الراقي الراقي نعم راقي الرقي هي عبارة دعاء أنت تدعي وانا أدع وهذا يدعي شوف من اللي الله يستجيب يعني ما نقول أبقى نفسك يعني هذا الأصل عشت هذا لأن أساس إنه قول الله تبارك وتعالى يجيب المضطر إذا دعى فانسان إذا دعى يدعو من قلب طبعا الأصل الأصل الرقية أن لسانها يرقي نفسه والنبي كل يوم يرقي نفسه بالمعاودات حتى تيرسه. بعد يخرج من قضية أن وما ثبت عنه أن نبي سلم نفاث بيتة بس حق الناس في الرقية ولا صحيح. أحد من الصحابة صحيح ممتاز ما في ما في ممتاز إن واحد يخصص نفسه تعالج إن الأصل الإنسان يرقي نفسه والنبي أصلًا من ييله واحد لما جاءت المرأة ها؟ آني أتكشى فني كذا ما قال تعال دعي لي قال إن شئت والصبر. ترى شو الجنة؟ والله. شوف شوف شوف. بي حديث ذكرته قبل قيل بعبدا الله. نعم، إني فيه سفحة. سفحة. من النظرة. أر أرقه. إحنا. ما رقاه. وحتى عايشة قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمرني أن أسترق من العين بنفسيها. صحيح. هذا الأصل. الأصلني أنا. أو أقرب الناس. أعلم زوجتي، أعلم أولادي. هذا الأصل يا جماعة ما هنتعلق بالشيخ. إيه. ما هنتعلق بالشيخ. شنو عنده؟ موت أنا أروح حق الشيخ محمد. أروح حق الشيخ إذا كانت. سالفة ت صعبة شوي واحد مسحور يطيف يغم عليه في كذا في جن يتكلم عليه جن ما أنا قادر أنا ما أنا قادر عادي نقول هن يستعين في خوك واحد من أخوانا الصالحين اللي عرفه شغلة زين أبو عبد الله عرفه الحين علاجات مم. في ناس قالت مارس علاجات غير نعم يعني غير اللي ذكرت عفوا بالنسبة للرقيه عشان أخاف المستمعين يعبين عارفوا شنو رقيه شنو نقرأ عليه ممتاز طبعا أنا أعطيكم هناك رقيه عامة رقية عامة تشمل المرض العضوي مرض النفسي مرض المس والسحر والعين وكلها تشمل وهذه مختصرة طبقها على نفسك وعلى أهلك وعلى عيالك ما لا دعي تروحها شيخ شيء وبسيطة من القرآن الكريم الفاتحة نغرة الفاتحة مرة واحدة لما تحط على موضع أول خمس آيات من البغرة آية الكرسي آمن الرسول آخر آية من البقرة قل قل عاذربل قل يا أيها الكافرون وقال الآية الأربع قل الله واحد قل عاذربل فلقد عذرب الناس بالإضافة حق العين هذه خاصة وأن يكاد الذين كفروا يزقونك بأبصار لما سمعوا الذكر يغونهم لمن جن وما هو إلا ذكر للعالمين اللي هي في سورة القلم آخر آية هذا زيد عليها بس هذا القرآن إني أنا حق السنة عيدهم بارك الله في البقرة او أول شيء فاتحة شيء البقرة أول خمس آيات نعم. آية الكرسي نعم. آخر آيتين من البقرة أمام الرسول القلاقل الأربعة قل أيها الكافرون قل الله واحد قل عبد رب الفلك قل رب الناس مع زيادة زدناها اللي في سورة القلم آخر سوى أن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم في سورة القلم آخر آية وأعبد الله ما شاء الله هذه يتصور كيف حافظهم بس هذا من القرآن ما لدعني قراء شيء كثير من السنة أدعية كثيرة من أهمها اللي راح نطبقها دعاء أذهب الباس رب الناس وراح أبين الطريقة الآن شو الطريقة أذهب الباس رب الناس هالدعاء بكلمات الله تامه ومن كل شيطان المهامه ومن كل عين اللامه ثلاث مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنت تقول أعيدك هذا حق أهو أو أعيذك أو أعيذك على حسب ما رأي ايه نعم ايه آه بعدها آه أسأل الله العزب رب العرض العظيم أن تشفيني أو يشفيه وسبع مرات جميل بعدها اللي هو بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ, أعوذ بالزيادة الله قدراتي مشاري ما يتجد هذه سبع مرات نقولها إذن هي خمسة أعيدها مرة ثانية اللي هي أول شيء أذهب, أذهب لباس رب الناس أعوذ بكلمات الله تامة من كل الشيطان ومن كل عيل كذلك عندنا اللي هو يا حي يا قيوم برحمتك أغث وصلح لشأنه وكل ولا تكله النفس يطرفه تعينه بثلاث مرات أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك سبع مرات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا خمس مرات هذه تغره على ماء أو زيد لما نقول لك أنا على ماء أو زيد في الرقية الرقية أما تكون إلهية وأما تكون طبيعية شو المقصود فيها الإلهية يعني اللي وارد فيها من القرآن والسنة صحيح الطبيعية مثل العسل في شفاء مثل حب السوداء فيها نصوص هذه مثل زيت الزتون وهو فأنه من شجرة مباركة ما زمزم ما عاري تجمع بين الاثنين يعني تقدر عليه بس تقرأ أرقيا بدون ماء وزيته وتقدر تعطيه ماء وزيته الحالة وممكن لا أنت تجمع بين الأثنتيب الزيت الزيتون مثلا وتقرأ عليه جمعة الدهي داء الال وداء لكن ممكن زيت زيتون بدون ما يقرأ عليه يصير لأنه مش شجر يقال شربه من الدهن فانه من شجر مباركة ماء زمزم لما شربه له العسل فيه شفاء كذا وأول بس كل مقارات في سراغوها وأحسن. ممتاز. إيه نعم وهذا ما أفتح عليه جماهير العلماء كبار انتاز. ما نسمي نباز نعثيم مكبار عماله العلماء. إيشون الطريقة لو ياني واحد يشتكي من جسمك كله أحطيد على ناصيته على راسه. إذا أنت تطلع على راسه. ولدك زوجتك أما محارمك أحطيدك لكن غير المحارم النساء لا. إيه, ايه يعني بنت عمي بنت خالي لا. ما أحطيد. ما تبص. ما يحلك تمس الدعاء بدون مس تدعوها من بعيد أو تخلي محرمها يحط يده وانت تقرأ مثل ما أمر عائشة, عائشة. واضح هنا وبالتالي لو واحد إيده مثلا في مصاب أبدأ بشنو إذا بالباس رب الناس وإيش فانتشافي لا شيء ثلاث مرات تمس عليه بالدعاء ثم كما قال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تعلم تحطيه لك عاد وتقرأ اللي احنا قلناهم الآيات والحديث خلصت تبي تنفذ عيد الفاتحة مرة مرتين ثلاث كيفك ما في عدد بن سعيد الخدري سبع مرات وصل فيها لما قرأ على الذي خلقه ما في بس وتنفذ النفس القابل بعد أثناء كله جايز كيف تنفذ احنا عندنا ترى شيش نب الرقية واحد لا واحدة عندنا في الرقية عندك أربع عمور جايزة بس مجرد قراءة بدون الشي وفي تقرأ بهوى بس نفخ وتقرأ بتفل كلها ثابتة ترى تفل تفل تفلة وفي نفث النفث اللي هو يجمع ما بين الهواء والتفل خفيف ريق خفيف افضلها النفث افضلها ما فيها النصوص يعني عند العلماء والنفث يكون اما قبل واما بعد او اثناء النفث اللي هو لا الهواء والريق ايه ايه واضح يجيني هواء ومع في ريخ خفيف الهواء لا بس هواء والتأفلا ما في هواء تفلا كلها ترى ثابت يعني النفس الن ان النفس متى استعمل أنا؟ إما قبل وإما بعد أو أثناء كلها ثابت قبل يعني أنفث ثم أقرأ بعد لا أخلص قراءة بعدين أنفث أثناءها أقرأ خلصت الفاتحة خلص أول خمس آيات من البقرة آية الكرسي أثناء يعني بعضهم أبو عبد الله يقرأ الفاتحة بعد كل آية يوم فتح ما في بس ما في بس لأن تجوز بع بب ما, ما في بس في سع شارة لأن هي كلها بركة في القرآن نعم. الكريم نعم والعيسة بركة الشيخ حط بالك مو بالريق إحنا نتبرك فيه نبي نبتعد منك لا هذا ما يجوز نعم. إحنا نبتبركنا بكلام الله فيه شفاء ننزل الله. ما فيه شفاء للناس ورحمة والرقي هذه أسباب طبعا هذا سبب لأن جاء نص فيها نعم. أسباب شرعية والحسية. زين أبو عبد الله نرجع مرة ثانية اللي هي اللي يستخدمون أشياء غلط. مثل ما تفضلت الحين. مثل الحين تفضلت حطيده على غير محاورنا مثلاً. إيه نعم. ايه؟ الأشياء الغلط أنا خلنا نشوف المشعوذين. إيه. خلنا نشوف المشعوذين. إحنا ليش أنت ما تقول الغاطي حطيده؟ لازم الراقي أساس كرغيته قوية. سواء بيقرأ على الناس ولا يقرأ حق نفسه. إخواني هي قائمة الرغية على تقوى الله. وأعظم شيء الله عز وجل الإخلاص توحيد ها وعملك خالص لوجه الله ومع الاتباع والله ما في بدعة والله إذا في خلل في قرائتك عرف في خلل في خلاصك وفي اتباعك والله ومعها الاثنين تقوى الله كثرة الأعمال الصالحة على كثرة صلواتي الشيخنا أبو يوسف هو يقرأ على المريض ومعلمنا شنو نقرأ هو يقرأ على المريض ونحن على المريض نفس الأذكار هو يقرأ يطيب وحين أغرا ما يطيب. سلستلاف <تصفيق> ليد. الله هو. بس ترى له نفس الأذكار هو يقرأ يطيب وحين أغرا ما يطيب. حين شو السبب؟ ليد اختلفت. الراقي اختلف. آخرة. <تصفيق> <تصفيق> ولذلك الانسان كل ما نقول احنا ليش ما نقول حق الاب اقل على ولدك لا تودي حق الشيخ لانه اول شيء انت العبد دعائك مستجاب من قل اخلص اي من قلبي ما هذه احنا نبيه لا أمين تتعلق بالمشايخ امي يجيب مضطره اذا ده ده. ولذلك انا يعني سويت كتابين خلني اعرضهم المره بنقعد نتكلم وحريص على انه ما يروحون حق المشايخ الواحد يتعلم نفسه فسويت كتيبات ورخيصة على نص دينار كتيبات صغيرة عن العين وكل ما يتعلق في العين وبالصور، ها وبالصور. ممتاز. إشلون نحط يتوضع شلون ياخذ الأثر، شلون ياخذ كذا؟ ممتاز. اه يضع في المكاتب الإسلامية. نعم. وكذلك الرقية الشرعية. حلو. شلون أرقى واحد راسي إذا عودني براسي بطني ريولي إذا ما راعي شلون أقرأ عليها يجوز ما يجوز الضوابط الشرعية وهم نفس الشيء كذلك يعني بالصور ها. أمم. بالصور حاطينها. شلون تحط دوك شون تمسح وشون ذي اللفه هذا طبعا واحد يقول لي شو الدليل في بعض فيها دلة وفي بعضها لا طريقه التجربه التجربه يعني ما في شيء طبعا هناك في ناس مخالفين مشعوذين وغيرهم علاج العين نحذر منهم مثل شلون نعرفهم مثل صبة الماي مثلا أنا خليني على العين ما نبي الرغي لا العين العين ايه بالعين يجيب لك صب الرصاص يجيب لك ما ورصاص مذاب ويصبه فتصير مدوورة تلقائيا حار بارد تتكور الرصاص يقول شوف معناه أنك تافك عين. واحد معاه ما نلتقيت معه يقول أنا جمع العين بصبع يدك أو رجولك وبعد ما هذا شو سوي يربطها صفر حمر مخدر وبعدها يطقع عنده بهذا ويشلع الظفر ويقز ويطلع الدم يقول شوف طلع عن العين أو طلع عن الشيطان وكذا. هذا قعدت أنا معهم هذا كله خطأ وكله من الشعوذة وكله من الأخطاء البروقة مع إن هذا مو مشعوذ لكنه جاهل. حل. حلو. حلو. منها كذلك الله يحفظك البخور يستعمل البخور وكذا بالعين ما لها دخل بالعلاج. منهم يستعمل خواتم الياوي والياخ. إيه منهم يستعمل خاتم خاتم لزرك بالذات. أو الجامعة تمية كلها عضو بالله ما ما رش الملح في البيت. أو عين عينه فكل هذا ما هو ثابت عن النبي حتى رش الملح. حتى رش الملح. أيه؟ رش الملح النبي استعمله مرة بس مو في الرش استعمله من حاشطة العقرب. ليش استعمل هذا هو السؤال لما حاشطة العقرب وضع الملح ورقى نفسه مو على شأن لأن الملح هو شيء مطهر والشيء ثاني يمتص ما منوقع من السم أو شيء. وليسوا حاطة من العلاجات هلق الجن وكذا لا, لا, لا ما لا دخل, ما لا دخل بس إحنا نبي اللي هي العلاجات الغلط اللي قاعد يسوونها الناس. الحين نبي بالختام أبو عبد الله يحفظك كلمة للناس توجهها للناس. طبعا في موضوع الحسد كذلك. طبعا الحسد طويل ولا. لا لا لا. موضوع طويل هو بس احنا ما الحسد هو. الحاسد مثل العين اي نعم يشتركان في شيء ويفترقان في شيء طيب ما يشتريكان في الاحسان العجاب بالشيء إيه؟ يعني شاف شيء يعجبه وكذلك الحاسد اعجبه شيء إيه؟ يفترقان أن العائن ما يبيضرك بس صابته شيء عجبه فيك أما الحاسد يبيضرك يبي تزول منك النعمة ان العائن احيانا قلت أنت يحسد نفسه يعني نفسه هذا في في خبث الحاسد ايه ايه ايه الحاسد تعريفه عند العلماء هو تمني زوال نعمة الغير سو ان جت وراحت عنه عاد مراتب ايه ايه ايه أشد المراتب في الحسد ان يت بس يبيها تسجل عنه يتوالم المهم تروح عنه, <تصفيق> عنه لبغضه ولحسده خبيث خبيث لذلك يقولون العلماء شلون تعرف الحاسد يقولون أول شيء ما ما يذكر الله تبريك وقليل ذكر الله كل يتكلم عن الدنيا وكذا ذابحتها الدنيا وكذلك في كآبة عينه مو متروسك بكل شيء وكذلك تشوفه يعني ما يحب الخير حق الغير لا إله إلا الله فإذا تمناها تز يعني منه تزول وتيلا هو هذه أخف شوي والله طبعا لأن يبي شيء له يبي شيء له هذا ما يبي له ولا أوس الأخف منها بعد المرتبة ذاته و... إنه تزول منها ومو حاجة تروح يروح غيره ما يخالف <تصفيق> بس مو منا <المؤمنة> تروح منها لبقضة <تصفيق> <دي> <تصفيق> تراهية <تصفيق> لأنه يبغضه وهذا نفسه خبيث طيب وعبد الله نبي كلمة للناس الآن في قضية يعني بعض الناس يبالغون نعم. كل شيء عين وبعض الناس ينكرون ما في عين شنو اللي وصل في هذا المكان اولا طبعا كلمتي حق الأخوة أخواني لا نستهين في موضوع العين وهذا يذكرني بالأولين باهاتنا وامهاتنا معهم حق دائما كانوا يخافون من العين وخطواتهم جدا سليمه لا نستهين يقول لي ما في شيء ما الله واحنا متوكلين على لا لا لا لا نستهين استعيذ بالله من العين فإن العين حق، م. أكثر ما تدافنت به من العين، ها تستهين بالأمراض اللي قاعدة تصيبك وغيرها ترى سببها أحيانًا العين. م. الشيء الثاني أوصي إن لا نعلق كل شيء بالعين، أي شيء صيب صغير. الأمور الأخيرة عبد السبب وترك الأمر بيد الله. اكثر السبب كلنا نخاف من العين ومن السحر ومن العين ومن, ومن كلنا نخاف علينا بس نبدل الأسباب وفوض أمرك إلى الله تكل على الله بس كثر من صلاتك ومن تعوذاتك ومن طاعتك لله عز وجل وشوف البركة وشوف الحفظ من الله سبحانه شون يحفظك ولو قدر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسلح بالأذكار وفوق هذا السحر وفوق هذا نسم وصوب كذا ما يحزن الإنسان لأنه بدل السبب ليبدل الأسباب وتصيبه يقول الحمد لله أنا سويت اللي علي لكن الله قدر والله الله كتب وشاء سبحانه أنه كل شيء تحت مشيته سبحانه ويرادته يحكو ما يريد بس وهذا ما هو الا ابتلاء لما أنا أبدل كل سببي لأسباب هذه وقدر الله أني أنسح لا سمح الله أو عين أو كذا أقول هذا ابتلاء عادي يبدأ ندفع على أني أصبر وأحتسب وأبدأ عالج أبدل الأسباب الله. بس ما أحزن ليش أحزن ما أحزن لأن بذلت السبب لكن ما ما بذل الأسباب وبعدين أقول يا ريت ويا رت لا لا وبالتالي إخواني أقول لا نستهين من العين والحسد ومواضيع السحر وغيره لا نستهين فيها مواضيع خطيرة والأمر الثاني لا نهول لا نهول كل شيء الأمر الأخير نبذل الأسباب ونفوض أمرنا لله وهو الحافظ سبحانه وهو الحافظ سبحانه ونقدر الله شيء بعد ما بذلنا السبب على إني أصبر وأحتسب فما هو إلا بلاء ليش الله يبتليني اختبار لي الجئ إلى بالطرق المشروع ولا لا يختبرني كذلك العباد حتى يكفر ذنوبه سبحانه حتى يعلم إنشيئني من, من زوجة الله منهم لذلك الأنبياء ليش أكثر الناس ابتلاءا مع أنهم معصومين الله بيرفع منزلتهم الفرد وسلالة فجيهم المصائب من كل صوب. لما جيك انت باذل للأسباب وجي عندك من كل مكان، عرف ان هذا ابتلاء. الله يبلك الخير. الله يحب عبده المسلمين. ما يحب لهم الشر. ما عليك لا تصبر وتبذل الأسباب الشرعية وترك الأمر الله وشوف ما يأتيك من الخير. هذه رسالة نوجهها لك كل شيء. إزين عبد الله. تفضل. امرأة. نعم. دائما مشاكل مع زوجها. ما طيعة ما كذا ما كذا وتم يقع عين صحيح. لا طبعا ما له دخل لا. واحد, واحد زاد واحد اثنين انا دائما ما اطيع زوجي وكل مشاكل مع زوجي اكيد بيطلقني رجل مودير لا لا والله بهذه الاسباب ويحبني واحبه و و ممكن ممكن ممكن حسدونا على رجل مودير ما له على بيته ما يدري عن عياله ما يدري عن كذا طبعا. وفي مشاكل يقول خلي بالكم اذا كنت سعيدة مع زوجك لا تقول حق الناس هتقولين إذا أنتي شايف عيالك كلهم لامتهم ما شاء الله متألفين متحابين تقول حق الناس كم من إنسان يا أخواني مع زوجته متأليفين تكلم تتكلمت وصابهم العين وما يحكرهم بعض كم من لمة وعيالهم كذا ما صابتهم العين صاروا كل المشاكل بينهوا فالعين لا نستهين فيها ولا نحدثها الله أطاعكم من عليكم بنعمة شكر الله واكتب اكتب لذلك الصحابة دائما يكتبونا في عالم مثل ما ذكر الشيخ في أول حديثه. ممكن تغى يقيم الليل ولا كذا ترى صابتني كذا كذا وهم يقيمون الليل أصلاً يشوفون يشوفون أعماله هذا هو الأصل نفس الشيء رجل مداري على بيته مو مهتم بأولاده وكذا تصير مشاكل يقول لك عين طبيعي مم. إحنا قلنا واحد زاد واحد اثنين هام البيت ويصير فيه مشاكل بهمالك واحد ما, ما, يدرس ما يدرس ما يدرس ويقول سقط بسبب صغط العين, العين. أنت الأصل ما ما بذلت السبب لكن لو كان متميز وهذا يصير فيه وايد من العيال نحطه بعكم. إنسان دائما متفوق ودائما ينجح ودائما ما شاء الله عليه ومرة واحدة انتكس ما يحب يقرأ الكتاب ما يحب يروح للمدرسة إذا دايش المدرسة يبشي مع أنه كان يحب المدرسة وشاطر عرف هذا كهائي لكن أصلا هو ما يحب المدرسة وأصلا هو كسول ويسقط على الطابر طبيعي واحد يقود السيارة وقاعد يرسل رسالة وصار له حادث اي يقول عين هذا ما له دخل فلا نربط في كل شيء لا نعم. نربط لا نربط اذا لا ننكر العين اي نعم ولا نجعل كل شيء مثل ما قلنا ترى تصيب الإنسان تصيب الحيوان تصيب النباتات النباتات خلني اقول لك انها شغله بعد تصيب فيها شيخنا ابو يوسف رحمه الله عليه في مزارع الوفرة واحدة صابوا مزرعته نخيل وكذا فصارت كال... أنا عندي خلاص ابوها بالعين شيصت فاح واحد أبو محمد عندي نخلها نبوت سيف ما شاء الله معروفة وفاخرة أول بطن لها عندي في البيت يا جماعة شفت الحبة وما وبالق كله بحبة الدياية دجاجة شفت حبة البيضة الدجاجة كبر حتمر يعني بيدك ما تشيل إلا واحدة ما تشيل ثنتين والغلطة اللي غلطتها بالدوانية من فرحتي راوية الجماعة كل من شاف انبهر بطن واحد بس وبقعدت معدت مع 20 سنه ميته ماكو شيء ما ظل رقيه ما ظل ما, ما خلاص لما يعني نقدر ما كنت تستاهل <تصفيق> <تصفيق> شفت شلون كذلك فصار هذا قلنا مزرعه كلها فراح الشيخ رحمه الله عليه ويا حق البرجه هذا نقوله حق اصحاب الحلال واصحاب المزارع اذا انصابوا حلالهم كذا يبدو اذا تعب صاحب العين اخذ منه اذا تعب صاحب العين يعني حسد حلالك او مزرعتك او غيرها اخذ ماء وضوء او غسل ييبه ويجيب الماء في البرس اذا كانت المزرعة وصب في الماء واسقي الزرع او, أو, أو اسقي والحيوان تحط في المعون للماء والصب الماء هذا ماله وخلهم يشربوه منه على طول بإذن الله وحده في وحده الله يزاك الخير وإياك إن شاء الله أمتعتنا وإياكم إن شاء الله وإياك إن شاء الله تبارك وتعالى ينفع بكم وهذه رسالة لعموم المسلمين الآن إخواني أخواتي أبنائي بناتي نشكر أخانا الشيخ أبا عبد الله بدر الفيلشاوي حفظ الله تبارك وتعالى على ما قدم ولكن هو يخبركم أنه غير متفرق لهذا الموضوع ولا يدعو الناس إلى الاتصال به أو المجيء إليه لعملها بالعكس يدعوكم إلى أن يهتم كل إنسان بنفسه وأن يرقي نفسه ويرقي أولاده ويرقي زوجه ويرقي أقاربه وهكذا كل إنسان يهتم بنفسه ليست هذه دعوة لأن تذهبوا إليه بالعكس هو لا يقبل هذا الأمر ويبتعد عنه ويدعوكم إلى أن تلجوا إلى الله مباشرة سبحانه وتعالى ويذكركم ويذكروني ويذكروا الجميع بقول الله تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه فادعوا الله سبحانه وتعالى ولجوا إلى الله تبارك وتعالى وقد أعطاكم المفاتيح سواء في ما يقوله الإنسان قبل أن يصاب بالعين أو ما يقوله إذا أصيب بالعين وكيف يعالج نفسه وفقاً الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله.